119. فسنيسره لليسرى 110. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 111. وما يغني عنه ماله إذا تردى 112. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأن 114. نارا تلظا لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى 116. وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتيء وجه ربّه الأعلى ولا سوف يرضى.